Qad qamati s-salatu, qad qamati s-salat Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالح ko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 يقول الذين كثروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وين يهلكون إلا وين يهلكون الا انفسهم وما يشعرون سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ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 قال فذوقوا العذاب بما الله الله, الله الله Allah Allah Allah Allah استعينوا بي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اجلس ابني اجلس اللي في الحلقه اجلس ايها الاحبه في الله بدايه اعتذر لكم عن درس فضلة الشيخ راشد خطاب وكذلك درس فضولة الشيخ سعيد بن علي الزعيقي لهذا الإسبوع فقط لظروف صفر المشايخ في طلب العلم نسأل الله أن يبارك فيهم ويردهم إلينا سالمين غانمين وأن ينفعنا وإياهم بالعلم الصالح بالعلم النافع والعمل الصالح, الصالح في الدنيا والأخيرة أيها الأحبة في الله وقفنا وقد بدأنا في كتاب مختصر منهاج القاسدين هذا الكتاب القيم الذي قال عنه العلماء مثل الملح في البيت هذا كتاب وقد قسمه الإمام ابن قدامى رحمه الله إلى أربعة أبواب سماها بهذه الأسماء باب العادات أو ربع العبادات وربع العادات وربع المنجيات وربع المهلكات وها نحن نتحدث معكم عن ربع المنجيات لعل الله أن ينجينا جميعاً اللهم أمين وذكرت في الدرس السابق خوف الملائكة وخوف النبيين ونتحدث اليوم بأمر الله عز وجل عن خوف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الكل يخاف هؤلاء يخافون ربهم تبارك وتعالى يخافون أن يصلوا ولا يقبل منهم ولا وهناك الكثير من المسلمين الآن يصلي ويمنوا على الله تبارك وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد يمسك بلسانه يا أخواني ويقول هذا الذي أوردني الموارد وقال رضي الله تعالى عنه يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل وكذلك قال طلحة وأبو الضرداء وأبو ذر رضي الله تعالى عنه وهذا ابن الخطاف رضي الله تعالى عنه فاروق الأمة كان يسمع آية من كتاب الله عز وجل فيمرض يمرض من سماع هذه الآية يتأثر بكلام الله عز وجل وكم نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى ولا نتأثر وكم نسمع ولا يؤثر فينا القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأن القلوب صدأت وقل الذكر الدنيا شغلت الناس شغلتهم عن طاعة الله تبارك وتعالى فكان يسمع الآية رضي الله تعالى عنه فيمرض أياما ويعاد يعني الناس يذهبون إليه فيعودونه في ذلك المرض وأخذ يوما تبنة من الأرض يعني تراب من الأرض فقال رضي الله تعالى عنه يا ليتني كنت هذه التبنة يا ليتني لم اكن شيئا مذكورا يا ليت امي لم تلدني ده عمر بن الخطاب اللي بيقول كده يا اخواني امال احنا نقول ايه نقول انا لله وانا الله. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها اللهم احي قلوبنا واجعلنا من الخائفين لك يا رب العالمين وكان, وكان في, وجهه في وجهه رضي الله, الله تعالى عنه خطان أسودان من البكاء من كثرة البكاء. البكاء ظهر له خطان أسودان انظر ماذا يقول عثمان رضي الله تعالى عنه ذنورين الذي بشره الحبيب صلى الله عليه وسلم بالجنة الذي تستحي منه الملائكة عثمان تستحي منه الملائكه استاذن يوم استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وكان جالسا كاشفا عن فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم فغطى فخذه من عثمان فقالوا له يا رسول الله تفعل ذلك مع عثمان ولا تفعله مع أبو بكر وعمر قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة الملائكة, الملائكة كانت تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه انظر ماذا يقول قال رضي الله تعالى عنه انظر إلى الكلام وددت أني إذا ميت لم أبعث يريه تموت وما يبقاش فيه بعث شوف كيف يحفون من الله عز وجل وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي شربوا المرق ابتحك وقال عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه يا ليتني كنت رماداً تذروه الرياح وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وددت أن, وددت أن لي إنساناً يكون في مالي وعملي ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل وكان مجرى الدم في خد بن عباس رضي الله تعالى عنهما كالشراك البالي وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة الحبيب المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها ماذا قالت؟ قالت يا ليتني كنت نسياً منسياً وقال علي رضي الله تعالى عنه انظر إلى خوف أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمعي أياتها المسلمة كيف كانوا يخفون من الله عز وجل ومن الوقوف بين يدي الله عز وجل لأنهم يعلمون أن الأمر جد خطير هناك موت وسكرات سكرة الموت شديدة عانى منها الحبيب صلى الله عليه وسلم وعانى منها النبيون والصالحون كيف كانوا يخافون من لقاء الله عز وجل أمامه. أمام هؤلاء أهوال يعرفون ذلك أن هناك موت وهناك قبر وهناك جنة أو نار وهناك حساب وهناك وقوف بين يد الله عز وجل ومرور على الصراط ووقوف في أرض المحشر سيقفون في يوم مقداره خمسين ألف سنة. وإن يوماً عند ربكك ألف سنة مما تعدوه يعلمون ذلك جيدا. فكانوا يتحدثون بهذا الكلام وقال علي رضي الله تعالى عنه والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اسمع أيها الحبيب اسمعي أياتها الأخت المسلمة لقد رأيت علي يقول رضي الله تعالى عنه لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم علي لبي يقول هذا الكلام وهو يعني بعد وفاة النبي على طول فلا أرى ذلك هذا اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يصبحون شعفا غبرا يتلون كتاب الله عز وجل وقد باتوا لله سجداً وقياماً والله لكأن القوم باتوا غافلين ويتحدث عن يعني الأيام التي كان فيها علي رضي الله عنه هذا خوف الصحابة رضي الله عنه فكيف يكون خوف التابعين التبعين الذين لم يروا النبي صلى الله, الله عليه وسلم قال ابن حيان وددت والله أني شجرة, شجرة أكلتني ناقة. ناقة. شجرة ناقة شجرة أكلتني ناقة يعني جمل ثم قفذتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيام إني أخاف الداهية الكبرى إني أخاف الداهية الكبرى وكان علي بن الحسين إذا توضأ إصفر وتغير فيقال له ما لك فيقول لهم أتدرون بين يدي من أريد أن أقف وكان محمد بن واسع رحمه الله يبكي عمة الليل لا يكاد يفطر عن البكاء طل الله خوفا من الله تبارك وتعالى وكان عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كما أطلق عليه هذا إذا ذكر الموت انتفض انتفض انتفاض الطير ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته رضي الله تعالى عنه وبكى ليلة فبكى أهل الضار جميعا فلما تجلت, تجلَّت عنهم العبرة عبره عبره عبره قالت فاطمة, فاطمة يا أبي يا أنت, أنت أمير المؤمنين, المؤمنين مما, مما تبكي أو ما الذي يبكيك, يبكيك يا أبي, أبي, أبي, أبي قال ذكرت منصرف من القوم صرف من بين يدي, يدي الله يدي تبارك, تبارك وتعالى عالم عالم فريق في الجنة وفريق في السعير, في السعير ثم صرخ وغشي عليه, وغشي عليه صرخ صرخةً شديدة وغشي عليه عن أغمى على الرجل ولما أراد المنصور بيت المقضس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز في طريقه نزل على راهب عن عابد متعبد إلى الله عز وجل منقطع للعبادة فنزل بذلك الراهب الذي كان ينزل عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر عمر بن عبد العزيز يسأل الراهب فقال بات ليلة على سطح الدار على سطح غرفتي هذه وهي من رخام سطح الغرفة من رخام يا أخوان فإذا انا بماء يقطر من الميزاب فصعدت فاذا هو ساجد لله ساجد لله تبارك وتعالى واذا دموعه واذا دموع العين تنحدر من الميزاب الله اكبر اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات الفردوس الاعلى ويقول ابن قدامه رحمه الله وقد روينا أن عمر بن عبد العزيز وفتحاً الموصلي أنهما بكي الدم بكوا فضلوا يبقوا الحد ما بكوا الدم من شدة الخوف من الله عز وجل وقال إبراهيم بن عيسى دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه فذاكرته شيئا من أمر الآخرة وذكر الموت قال فجعل يشهق حتى خرجت روحه الروح خرجت يا أخوان من شدة ذكر الموت وقال مسمع شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يعظ يعظ الناس ويذكرهم انظروا أيها الأحبة في الله كيف كانت تؤثر الموعظة في هؤلاء يقول شهدت عبد الواحد وهو ابن زيد وهو يعظ الناس فمات يومئذ في ذلك المجلس أربعة أنفس هو درس في الموعظة عمل يعظ الناس مات أربعة في المحاضرة أربعة ماتوا في المحاضرة من خوفهم من الله عز وجل وكان يزيد بن مرشد رحمه الله يبكي كثيرا ويقول والله لو توعدني ربي أن يحبسني أو أن يسجنني في الحمام لكان حقاً علي أن لا من البكاء فكيف وقد توعدني شوف بيقول له ربنا يعني توعدني أن يحبسني في الحمام كان حقاً علي أن أبكي بكاء شديداً فكيف وقد توعدني أن يسجنني في النار إن عصيته نعوذ بالله من النار وقال السري السقطي رحمه الله إني لأنظر كل يوم إلى أنفي لماذا ينظر إلى أنفه ذلك الرجل ينظر إلى الأنف كل يوم هكذا كانتش عندهم رايات وكلام منت أو كان زهيدا أو قد يكون هناك مثلا بس ما فيش عنده مثل إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يسود وجهي لا إله إلا الله مخافة أن, أن يسود, يسود وجهه فهذه, فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والأولياء والعلماء والأولياء, والأولياء ونحن أي والله, والله الذي لا إله غيره بالخوف منهم منه. ولكن ليس الخوف بكثرة منه. الذنوب ولكن, ولكن بصفاء, بصفاء القلوب, القلوب. بصفاء, بصفاء القلب وكمال, وكمال المعرفة معرفة. المعرفة عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبداً كتاب الله وسنة وسنت الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجث وإياكم, وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة, محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, في النار. فالقلب, فالقلب الصافي, الصافي اسمع, النار النار. اسمع إلى هذا الكلام, الكلام الجميل القلب الصافي تحركه أدنى ما خاف يخذتق الله يخاف هذا العمل لا يرضي الله عز وجل يخاف لا تدخن يخاف. يخاف عندما تذكره يخاف. يخاف, يخاف ويستجيب, ويستجيب. وهناك من الناس يقول يا أخي زي تقول لله يا أخي اتقي الله, الله. منا متقي بدل ما يقول اللهم اجعني من المتقين يقول منا متقي وهو لا يصلي أصلي. هو يشرب الدخان والعذو بالله ويشرب البنج ويعصي الله ليلة النهار الآن المسجد المساجد خوية على عرشين بعضهم بيصلي ويطلع يفر من بيت الله عز وجل و جل و جل و جل و جل. كالفرار من, من الأسر المؤمن في المسجد, المسجد عس... كال... كالسمكة في, في, في الماء عمرك شفت السمكة تطلع تقول أطلع, أطلع أتمشى شوية على البحر شو مش عايز الماء المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص عايز يطلع عشان يهرر تعال دلوقت يا رجال أنا عايزك عايز بسد الآن اخرج أبسد. من هذا المسجد وامشي في الشارع وامشي الرئيسي لهذه القرية المباركة القهوة المبارك. عامرة عامرة بذكر ماذا ما ما إنا لله وإنا ليه رجوعه بذكر الشيطان والقيل والقال فلان قالوا فلان عمرك شفت واحد على القهوة قاعد بيذكر الله يقول لا إله إلا الله اتقوا الله يا عباد الله لا تدخنوا ولا تشربوا الحرام بعض الناس يقول لك أنا جالس عشان والله فيه شغل طيب إحنا والله يا أخي إحنا عندنا شغل أهم من شغلك هذا شغل الآخرة أهم يا أخواني والله الذي لا إله غيره لا تحزن على الجلوس في بيت الله عز وجل فأنت في روضة من رياض الجنة ودائما أذكر بهذا فأنت في روضة من رياض الجنة أنت في خير عظيم أنت الآن في روضة تقوم قد غفر لك الذنب ما الدليل على هذا يا شيش؟ الدليل من السنة يا إخواني ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكين وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وقال قوموا مغفور لكم قد بُدِّلت سيئتكم حسنا أليس هذا فضلا عظيماً يا إخواني؟ نحن نجلس ونفتح الصدر لكتاب الصدر الله عز وجل اللي احنا هجرناه مع دنش بن غير القرآن خالص. خالص اين, أين وردنا من كتاب الله عز وجل الكلام للرجال, للرجال والنساء كم قرأت يا أخي اليوم من كتاب الله عز وجل, الله عز وجل. كم قرأت يا أمة الله, الله من كتاب الله, الله. كم سمعتي سمعت اياتها المرأة, المرأة التي المرأة التي لم تتعلم القرآن والكتابة كم سمعتي من آيات الله عز وجل في التلفاز قنوات القرآن كثيرة قناة المجد للقرآن وقناة العفاسي وقناة قنوات كفيرة وقناة الحرم والرحمة والحكمة كل هذه تدعو إلى الله عز وجل قنوات مباركة تستبدلون الذي هو أدنى الخسيس السيء الذي يعرض الفساد بالذي هو خير هذه القنوات المباركة التي توصلك إلى الجنة وتقربك من الله عز وجل لا تستبدل هذا بذاك يا أخي فليس هناك, هناك يعني, يعني الفرق, الفرق شاسع, بين شاسع بين هذه وهذه, وهذه. وهذه. طريق الجنه شاق والجنه يريد رجال رجال يحافظون على أمر الله, الله, الله عز وجل والمقصود بالرجال هنا الرجال والنساء الاحسن نساء يفكروا ايه الرجاله بس في, في الايه وخلاص لا الرجال والنساء رجال ونساء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة لماذا يخفون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصال في نهاية الحديث أعتذر لكم عن التطويل في بعض الدروس وقد تحدثتم مع المشايخ في هذا الأمر وبإذن الله عز وجل لن يكون الدرس إلا عشرين دقيقة فقط بإذن الله عز وجل حتى يعني تستمر الدروس وتستمر الدعوه ويجلس ولا يعني نسقل على الاحبه في الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي ال خيره حسنه وقنا عذاب النار اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين